فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنذِرْنِي مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِي قَوْمٍ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 دنيا ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُمْتَرَبُ وَإِذَا مَا أَنَّكُمْ مَخْرَجُونَ هَايَهَاتَ هَايَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افتر الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبوا قال عما قني ليلى ريح نادمين فأنخذت هم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فابعد للقوم الظالمين وَمَا أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِ قُرُونًا آخَرِينَ